وَمثللُ الذيينَ يفقُونَ أَمْولَهُ م بتِغَ أَمَغغاتِ اللهِ وَتَثبتَ مِن أَمفُوشِهِم كَمَثَلِجََّة بِغابِوَاتٍ أَصابَهَا وَابِلُم فَآتَتقُكُ له ضِع كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَبِلٌ فَآتَتْ أُقُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ